بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْنَا مِّمْ رَا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء بكُ تُوقمون وَهُو الذي مَد الأرضَ وَجَلَ فيهَا رواس وَأَنه وَمِن كُ السَّمَاتِ جلَ فِيهَازَجَنث النَّين يغش الليلَ مه إَّ في ذَ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 فِيهِ أَقُولُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوْمٌ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تُعذِبْ فَعَذْبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّمَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بربهم يَغْلُونَ فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مَثَلًا وَإِنَّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إن ومنها ذا الله يعلم ما تحمل كن انفا وما تغيب الارحام وما تستاد وقل شيئا عنده بقدر عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جرر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالمهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وَمَا أَنَا لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا خوفا وطمعا وينشغ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله يجيد المقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ طوعا وكرها وغلادهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والمور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبغا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتراء حلية أو متاع زبد مثله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 ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينفرون سوء الحساب والذين صغروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولا لهم عقب الدار جنات عدم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صَاحَبْتُمْ فَانْيَعَمَ عُقْبَتَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولا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 لا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يقين من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم ودخلت من قبلها أمم لتدلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تركلت وإليه متاب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 قَبِلْنَا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ نَقْبُ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 وما لهم من الله مواق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأمهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا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 إليه أبعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآلاء كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِي إنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّىَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب